قالنا اما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مبطلات الصلاة أعوش تانيكا نجح الله وشي النوا وتبتل الصلاة بالكلام بنسى حامدا في غير مصلحة الصلاة وتبتل الصلاة بالكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة نیوز وقت سکرین ها داشت و بعد انقصار. اگر کسی سهون سعی کرد یا نجهلان سعی کرد لبی ریچوان نزد سهود کرد سعی کرد سکایش بیانیه بنوشانیم، آوازش کی بطل في ردين اصلاح الصلاه بو قيد من بعضك اگر كسك حسكر امانتكي سنيكر جو اوي بي تصحيحه بويك بول سبحان الله ام سبحان الله لرب اصلاح صلاتنا بلغ يعني امام لا كات قراءاني جبتك ما من بويه تصيحك يا بو يردات أما فكرنا في مصلحه الصلاه اگر قسيت ايون سيكك ايون دي بنو شلون ليش مصالحين فيك هذا بعد قص اوال الشكيب طالعه وبالاشتغال بما ليس منها بخو مشغول كردن بشتي كواب بشي كنيله امش ليس على إطلاقه بلق مقيده بويك ولا هي اي صلاه درنا يعني انت شكل بيني لا يوجدك مشغول ساعه بك في مشغول موبايلك في مشغول تسبيحك في خليك خليق نوي يا مشغول اشتهكا كتبيني دعاء نزاني حالنا برق تم وجوده هذا كأو أنا أكاد وأنا زني هذا أنا نجح أو بل بشتك ك درغا ده راهله سي دد دهنا درغا تو شي درغا کي ما رغب دو چي کي ده کي ويته ده نه اي پوجيت اغريبت تو اي کي جنيتو اني هن هنه حركات ها اسيد وقو او ادلاني كهاتون دوت المراجعين كان اوليت ابيك درستا لارمري فصلى الله عليه وسلم جاري وابو حسن ين حسين اتو سرت اجتماعي في زرماتو ين لا حديث إطراعته في أمر خاص الله عصره كذا زكية كذا يعني كذا لا ما لنا نمشي على السبب وقتي بوقتي أما نحن حركات فيه بطالنا إلا الله من ما هكرسيه واب زنين كسلا غانين وجانين وللفائده اذا اكتسب ذكر ده بت مسلمانه ام درهم لاكش مسلمانه كونيج او مسلمانه خلصت اوقات تويش مطلوبه يصلي او سوترا لفستو هوساروش بہنگا ایک دوان بصیتہ فشوا المسلمان کی تدان تو یا لدنیہ کونی زیہ یا دیہ کونی زیکی او یہ دو ہنگا وہ دو خطوہ یا سے خطوہ لست فش یابولنا اص یا بولا چہ بقاعدہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب او خطواتہ واجبہ بہ برائے فشو بو سترت سترت با اندک عزیز چنین اتوانی بیشتر پیش یا برای راست یا برای چپ، علماء دارن. اون دو به اگر کسی گل دو را توی بینی و نزنهایی داره نیوز، اینی می‌بینم نه اگر کسی گل دو ری دمته پانزده تا با که داره برای دیواره که برای دیمتر. واد زنیم ولی نیوزا نه. واضحه کسی کاری اداره. جيبوا مصلحي الصلاة به يا بي وانجيبوا صلاة وانبر اجربيه بيني وانزيني او كسر لا زر وانيوشة وابزيني منا وانيوشة او في بروسته هيش عيبي زائد ها طب طلبي في ناس شرط ما زمن من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده شرطه ويعقل نبي مشروطه كمشروط له كاب مرجعي لابوي بديناه براءه وكدسبيش وكدخولي وقت او ركني عمدا او كسك تكبريه حرام لك نشتر وكور لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب بعد قصر اي كسك مع لاش شروطي صلاتي بجينا هنا. لبر عذر. بقول من بالك يقول لنا كات. لبر أي. هالة حربة. لكات الجربيش الله استقبالك الجربيش هنا. يان. ناس وانجت بتيار يشك. كات يام رط. لبر أي مريض. أمم عدوك. بس أنا كيسك بعنقس. شروتك نكا. يان بطنك على من تجب وعن من تسقط نظر كيف فرض ونسر كيف ولا تجب على غير مكلف المكلف هو المسلم البالغ العاقل لسر غير مسلم لا يوجب وخلافه بين اهل علم اياه كفار مطالب بفروع شريعهنا بل مطالب به ومعدّم للصريق، بل لم لا تصح منهم إلا بعد الإيمان؟ قالوا ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، أو أن كافر مشرك خالد من دوزة خالد من دوزة خالد من دوزة خالد من دوزة خالد من ذكر واجبات كاتريك ككفري هي وشركي هي لسر نفذكره زكات ندانه وجونابتنه حجبتها نفس زائرات برامج الاعلام كاتري ايماني إن انا بس صحيح علي نفر بوي كاتري رماني فاقص المعاد جبل من يكم فلتكن اول ما تدعوهم اليه شعادة لا إله إلا الله أنهم حمد رسول الله يعني فليوحد الله فإذا عرفوا ذلك يعني فإذا عرفوا الله خوالي لعصوه الفرس فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم يعني حتى أردت شاهدتما أنه يباسي نجح الموضوع تنكم نجح لصلك فرزة لصلك المسلمة أقل المسلمة النبات لصلك فرز نير قال أنه سيجب أن يصلك فرز نير وبتاخر غير بالغ ولا عاقل رفع القلم عن ثلاث يعني قلم المؤاخذه قلمي لا تفسي نؤول تعاون باريتي لسفسيك صويدا عن انه حتى يستيقظ عن المجنون حتى يثيق عن الصبي حتى يبلغ او كما قال شيء تتاوقع عطنا رايك مكلفني ومناقش تتاوقع بعضنا نوي مكلفني بلا واجب النصر ولي امر من امران كيف كاتب مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشرين ولي أمري كان واجب امر التبلا بلا نصر خدي من هذا واجب النفر أو عليه السنه وتسقط على من عجز عن الإشارة. يعني كسك انا جيب بينكلي. لا باليد ولا بالعين. ألين يجي لسردك بو. ألين بري إذا برين. كسك جاني زماني يجي لسر واجبة. أما تكلفة بما لا يطاب، قال خيت سركسك لا تغني دنيا. بل صحيح أوايا، مادام إدراك شعوري هبت وحيبت إدراك شعوري هبت نجلى سري واجع. يعني مادام حسي هيا، حس أكاد. للضيقي وأذني نجها، وذننك أنت نجاتها. بالقلب ا بين لا تسقط لا تسقط الصلاه الا بالموت الا ما قلت بمرض او ما يشبه الموت يا رب الدنيا اشي بكم مرضنوا شي بكم مرضنوا ها غيبا لا هوش بايجي आगे لا او اغمي عليه حتى وخرج وقتها يعني كابلا بيو سكويت اگے لقينا منتا كاتب يا رب بود مكلفني يعني كابر كبن جيني درا پیشني جيني ورو دايع صد خبر بيت مكلفني جيني وروك ها مكلف نخل تكليف لزني مطالبني ويصلي المريض قائما وقوموا لله نحنتين صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب يعني بدأنا نستوى عفوا فقائلا بدأنا نصف إن لم تستطع على جنب أو كسر أو كتب الركشانة أو أكى بدأنا نستوى نيجا همش حديث عمران كري حسين رضي الله عنه كانت ببواسير توشينا خوشين ماسير هذا عمر الله عليه وسلم في سير ذلك فرمي بفيا نشكا كنا تاني بدانشنا بعد صلاة التطوع هي أربع قبل الظهر و أربع بعده نبي صلى الله عليه وسلم لا يشني و دوقشتي مرويان شو دو ددوي واربع قبل العصر شو اربع وركعتان بعد المغرب دوركعتي بعد مغرب وركعتان بعد العشاء دوركعتي دو وركعتان قبل صلاه الفجر دوركعتي قبل شني And الضحى Salaam al ضحى Asaicainable This has been earlier A pair with words of a white man Because of a cute образ and The Salaam Al-Dawha He always heard the nature of this would نصي سرعته بلام صريح نيه حديث أم هانم ك لرجفت في مكة في أمر خاص سمن الله نعش قعتي في الدوار. هنجل علماء دينها الضحى بسلا من صلاة الفتحة وصلاة الليل. شو من أخص صفات المنتقين لتعب من ديني صفاتك صلاه السكانة واكثرها ثلاثة عشر ركعة سان زرّكعت. أقول حديث عن شبابين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أحد عشر في رمضان وفي غير رمضان في أمر خاص الله صلى الله عليه وسلم زرّكعت زائرين رمضان وغير رمضان أو ذكرت حتى كل بسيط السيركذ. تفسيرك ما في ركعتين بعد العشاء دورك دو عشاء ينزل دور قبل الفجر ينزل دورك قبل الفجر أمس ينزل دورك عشاء تخفيفي كفيغماني في صلى الله عليه وسلم قيام الليل ديس لك سلطة دورك عشاء سوكي فردو أنجا قيام الليل ديس لك وهذا كتباء من الذاكنين الله كثيرا وذاكرات فأنا دور قعدة تفسيرها يتر في آخرها لك تأكيد ديكات ويتك بيكرت يا بسير يا بفن جير رحو ديابانو وتحية المسجد تحية عيب الزنان مسجد كير تصميم مكان مكان السجود للسكان الطلبه مسكن لا يوجد حد المزدكه اي قاعده شكل سكن لا حد ها ها لا تذهبين من شيء ما الضغر أم مسكنة. مسكن يعني مكان كان السفنة لمدرسة ولما لحبوا لأنا تحية المسجد ناك انا أكيب أخير تحيه المسجد تحيه المدرسة وتحية المسكن وتحيه الملعب وآنا مني وآنا لو شو نكا دي زيون يا أخوة شوالي او ملحقة بالمسجد اي طعمه؟ وتحية المسجد والراجح انها واجبة ابو نبريك يا رباني قول من مفرمات اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حتى يركع ركعتين بلا مشكل قولي راجح ثانية تحيه المسجد واجبة وبسعن تحيه المسجد صلاةك خاصةي قرتها تتجول ودورك عتي سنين قبلكي تحت المسجد الكردس صدق عليك أنك ما جلست حتى صليت ركعتي دورك عتي تزوج بك دورك عتي سنين شاري دورك عتي مهجوره وشارفتك عصمتك منجورة خزجر إلى بينساء كاتك أنك دريت وجمعت سنت وای پیش او بیشتر ما لذتی کردند و کردن نادیده دوک عادی کرد. آورد که عادت سنتت فرآمر خاص سنت کاتکال سفر کرد و پیش او بیشتر ما دوک عادی کرد. سنت محدود هضم سنت از نوا دایبیس راجیت در انشاالله پیش او بیشتر ما برای نمذگر دادن دوک عادت کنند لبرم دلیل اتولی که واد دلیت و معلق ادامه میزد و زیادتر لمال. عمليا مردم اثبات که عملیاً کاموزگر دایتو لمال خوش استرا و نپوسترا. با یه لپش داشتند مزگر دور کرد که اینجا داشت او لمال. اگر کسی گرای او با مزگرای او باشه، با. أي تحدوا نزدي في يعني بسريع صعب ده بيتكلوا دهناش كده دورعة تيجي يعني طلب الخيار من رب العالمين لا ده أكيد خيجرك ما كل شيء أكثره دورعة يعني الاستجارة ذيك كده تبيدي شنو بكين دعاء استخارات في عنها زرت تأكيد بسر كراوة جاءوا لفرمان الرزائق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها في سورة من القرآن وكتون من القرآن في الأمور في الاستخارة في الأمور إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين أقريتك لأي ونسيك كالك هم بادورك فليركع ركعتين أمر أمري بوجود بوجود صلاة الاستخاره واجبة ام واجبة من غير الفريضه أما واجبة أجل أما من غير الفريضه فليركع ركعتين اما واجبه او اما هل واجبه بان تؤدي القرينتين من غير الفريضة قرينتين جت صرت يا كذا وجوب هو شيء وركعتين بين كل أذان بين كل أذان وإقام دور كعده بينها مبان قامته بدأ شوكم في غمار صلى الله عليه وسلم فرميت بين كل أذانين ركعتين لاني عندهم بان قامته بدأ دور كعده باذانة إقامه وترتي أذانان يعني أذانين وكو أبوين عمرين قمرين واي سوي التغليب على زماني عربي با شمس وقمر او طريق قمرين. با ابو ام او طريق ابوين با ابو بكر عمر او طريق عمرين با اذان اقامه او ترتين اذانين باب صلاه الجماعه هي من آكد السنن لجحت نظر كراو تريني سنه تكال أنها انها واجبه على الأعيان قول راجح شواتان أن يوجد جماعة فرض عين فرض عين على كل رجل بالغ عاقل يسمع النداء ويدرك الجماعة همو بيابيكي مسلماني بالغ عاقل ككل لبانو أقات الجماعة فرض لسلي بيضو بيسموت أقل ميت أو صفه منافقه وقت لا حديث اثار كان هاهو وتنعقد باثنين بشده امثله بدوكس بذليل حديث ما ابن عباس غمالي ميموني خشكي خشكي باوش ميمونه يعني المباركه خوشکی عباس یا خوشکیدای کیتی، آل خال خوشکیدای کیتی، میمونه که خزانی پیامبر علی صلی الله سلام ابن عباس، ابن عباس شوی اشیر لمان پیامبری فاطم صلی الله سلام اینه تو. آواند تا نمرخالشوارن مرحله سین. اقرا الساب بحثي تخرجت عندي هنا كردوى ام حديثا دياري كان حديث ما بيتي ابني عباس في بيت ميمون دروس وعبره وفوائد يعني اقرا طالب علم يقبس هذا الحديث دياري بس شان كاف دراسي لسلب كاف يقبحتي جوان و تيرت سليل دي. او شويوى ابن عباس كما لميمون ما يرى فهو لك شفت لو شروا أداة لما رأي بغمنا عليه الصلاة والسلام ابن عباس لقلق أبوان يقول أنا ابن عباس لقلق بغمني فصلى الله عليه وسلم أنه لم يكن وإذا كفر الجمع كان الثواب أكثر تأخذ جماعة جماريا زيادة البيت أو أقعد أشخاص زيادة لأبوه بغمني صلى الله عليه وسلم فرميت إن صلاة الطجل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 أو الأفضل يصلي خلف المفضول. شاكيان شاكر لفش كثي كونيج أكاد الأخواني أمواه. بدليل شيء في غماري خاص صلى الله عليه وسلم لفشتي عبد الرحمن كري عوفة ونيجي كردو صحيح حجمه. ذلك كان في غماري خاص صلى الله عليه وسلم بوشكدش الدربة كدقرته.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 يعني الحفاظ لا حديثه عذار كتاب كانوا يعني احفظهم يعني ازياء القراء معاشر القراء يعني حفاظ القران كي القران يزياده البره كي زياده السنن شعارزا كي زيتر المسلم وكي وهكذا أو لا ويا الرجل النساء بالعكس بيان كسوجب افتنكن او في چون عليه الصلاه والسلام بيان خاص بالاصول البيولوجي في الدوا واكثر كل قشيو هل ولا العكس لا يفلح قوم لا لا قوم ولو امرهم امراه یش کام نکشه در از نابن که آخرت بکنه که آر بدهستو پیشواو سرمشو برن رایخویم. یعنی اگر کاروباری مسلمانان آخرت بدریابن ناجح ندارد، سرکیتونه. ام حلتال کیها طول صحیحی مقاری. آنکه موقعی اینه زمین نه برادر علما نکانو بدن کان. الله خدیتی وام نی. این کاری حدیث گفت عصی. هی هر کس باوری پی نیا مشارکت در بار هر کسی که باوری پی نیا کام شافته است از چه سطحی دیده و این او دینی خواهد خودو نه به باور و خلق نیا. اما این می دینه تو باوری پی فی بار با دو تا بارش با دو تا دیگر يعني يوم كسي كوا فرض ات كيسك لو في شيء هو والعكس ده والعكس يعني بيتعاونوا يعني درس امامك لوجهك فرض او في شيء سنه افضل بدل انه حديثك كان في امر خاص الله عليه وسلم بيني هندك للصحابة من يرجع نكيم بجماعة كان إنا صلينا في رحالنا يا مال الله ما كردو في أمر فخفضون فيه فرمنا عليهم ولقل مسلمان نبجمعات نجستان بكر باير بسنة بدان دنيستراب واهلها أو كسيك خرذكار كش كسيك أو كإمامك دكار كانت معاذ يقول جبالنا بشبيه مالي خاصة صلى الله عليه وسلم فرضي ذكر دقري يا عبد المصلي قومكي ذكر صحابنا بشتوى ذكر في غير مبطل يعني متابعة الإيمام إنما جعل الامام ليؤتن به هذا الإيمام ذكره هذا يتعيب له متابعي إيمام ذكره لها مشتكة الا مشتك كان يجب بطالبتها والصحيح تجب المتابعة في غير في غير المعصي في غير مخالفة الشريعة أجر إمام شتى كذا نام نجا مخالف للشرع نجيب يجب بطالبتها تومتابعها كده إمام دعاء كنتر قعد نيجي بيننا متابعينا في نخب بو لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اطاعنا في متابعينا في انما طاعه في المعروف طاعه مسيره معروفة ولا يلوم الرجل قوما هم له كارهون ماذا كسر كجججيب و خلق نكره او خلق حسنه كجججيب ليونك بو يا ماري خاص الله عليه وسلم سير كثان نركان اللي جوا جنابه نافع برزنابه إلهي يصعب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه عمل صالح ولا يفضي بزنته بلان أم عملك صالحني صالح او برزنابه أو عبد الابق حتى يرجع عبد الجراي كل دول سيدك تعال وقربه وا اعتقد كان من يردك لي حجزه بي حتى و كرازينك و كسك باش حزين لا باش نجيبني او نبث وهذا مقيد ها ماشي قيده جون اگر كسك موحد سني باش نجيبك لنفوكك مبتدئ جاهل خلقك حزين الايمان السني الموحدني نجي انا كباب طابع نث أم القاعده هذا نيت كمان انتى المبتدعه كانه منحرفا كان, كان وجاهلا كان اما كان حجاب زره اهل سنه و دليل او تخوض حزبه او اعتباري ونا تكون امامي امامي واحد سنيه شرع خاض بمقال لا غير حزبن معلومه نقدر اشطت ويصلى بهم Salatı afak fiyem Yani iman Nürciyen bu dakat ve nürcih kamiyen hal ile vastırı ile hamiyar ve murağati ne koşu, fiil, münağıl, oku, saniye var, işe ne yapıca Yani bir de çınık nürcih edebiliriz, bunda alık, ne koşu çınık çınık بلانا قربه خير يجيك رب فليطوي ماشاء بابه كيف يجيك ويقدم السلطان ورب المنزل السلطان عكار بدسان ولا أمر كاتف الخليفة المسلمان في شنجيك رب والي في شنجيك أو فضبي ذاو أو أميري غزوه أو سرق عطلي Aslı şöyle vardır. Balan ise onu ağella. İmam-ı Hatib'e de ne öyle biz götürecek. Hatta İmam-ı Hatib koi mevcut vet ne bekse ki türbed. Götürsüncip alamız götürdü. Hatta eğer o ki İmam-ı Hatib'e ne götüreceği. Yani İmam-ı Hatib'e râsid man he. Zal ra'ulen hükmetu ulat emru ve کاربرد اگه اون ایمام کیتر من هی مزگوت کیتره به میوانی باز سردار ناتو دم مزگوت. آوازی که درست برات پخشش میکرد نه. بره، اما سلطانی او نیست. اگر ایمام اکبر نبود، احصانیه، عالم بی سنت نیه، زود المسلمان نبود، فتمنتر نیه، بالا حکمتی کی دانه، شهر زایی نب، قرآن نب، سنت. یعنی خیار نیه. و افضل شبكه و هي هي هي هي هي هي ولا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ولا نعم. كاس نبك يعني كاس خواني الله للي بيشتري بويك بيوشنجيبك، أعرفوا إبن إدريان ميعنا كيف شتة الأحفظ، ثم الأعلم يعني بالسنة، كي السنة، ثم الأسنوا أنزين كده لهامب بتماندله، وإذا اختل التصالح إمام خلالي كتابه. كتابه، كان ذلك عليه لا على المؤتمين به. وباطل ملكي زارك بسكسار دبتو دشكتو يصلون لكم فانا صادق ملك ملو وين اخطاء فلكم عليه يا عبدالله خوفه منكش تجيدهم لكني كان هم يوهم او ان خيل اندكا ولعني انكا او عن, أن أو عن وموقفهم خلفه الى الواحد فعن يمينه مؤتمر مكانك يعم أتمكنا لا كي أوصن لا بجت إمام أوصن إلا ما جدي في جنبه لا يراثي أوصت، وإمامة النساء وسط الصف، فيش بيجي عفرتان لنا عراسي غزيه كمان يعني عفرتنا شدك بش، هل الغزي عفرتكان كيدا أوصت، ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وهذا ما لم يرد به دليل صحيح. الله يبقى أنك أشكرت أنك من الضغط أنك أفضل أنك أن صحيحة أنك صحيحة أو أنك صريحة صحيحة و بصف الأول أولو الأخلام والنهار يعني أصحاب العقول الراجحة يعني أعلم أنك لها مجرد و عاقبت لها و أنك يشترن أو أنك يشترن للرزية كما بداخه يا ساد از رويس دولت كان اواني ما تينا پيشو ورزي كم يا نبينا يا يا جلا يعني شتا يا من الله يا فيلقه يجينا زله او غلط واني ما غلط دعام وطن وين ارغا تسوي شي بيت او كسي ظلم حقو نشير شهادات ايش تبو لو ان امامته ببريه داني بيوشكو داني رسول جي نبي لا وانیل نام نوشته کرد از یوزی بسکیت احتمالاته تا وقتی که رفتش تو شهر زعبیت بهتر پیش اوم ایمان سری که غیری که بی خبر بی خاطر بی نزدیک به دیوام شتی که لبی تو عاشقی که لبی تو بیارد که حالایشی که باید تصمیم داد او قبل از منالا پیرا نیوشت کاروللا نبینه او غلظت مخالف نیامد حنیفه وعلى الجماعه ان صفوفهم ليس لصد جماعات المسلمان رزقان الريكن ويسد الخلل بوشايكان بينيان فركنه ويتم الصف الاول رزي فركن جاء رزي اليوم دام الزين ثم الذي يليه بعد الرزي اليوم لكي ولصفيه كاف لا يراسي مزبوط لكي ويعرف الشيمامه ما ولصفيه لك ثم كذلك الريزيدوان طاب وانجز الريزيديان داو زيد اما بعد depending on si babo sujood al-sahw sujood al-sahw insan sahw zakat karena nabi sallallahu alaihi wasallam yg dulu inna ma ana bashar hansa kama tansun man bashar mushtamil bi la sahw musun 5 tanbirat huwa sujdatani qabla taslim sujuj al-tafsiliyah دوستش داره پیش سلام دانه و اگر نپسوانی کنیم چقدر داره؟ یعنی اگر انسان جمعانیه کوبلایی و صاعنبوه و آوشه و چونه؟ آو بعدش یعنی دی سلام دانه و دوستش داره اگر زیاده کت نیروش که کردی بود یعنی اگر سنبه کت کرده و شکه کت هی بلام بو صاعد بده شکه کت نشی جایا جمعان کت شيخ ابن العثيمين كثير على ارسالك الى سجود السهو لا ينام عن المعلومات باشكاله والقلم بحرامي يعني بتكبيرتي احرامي تكبيري احرامي وذكرت اما اقل لا فاش سلام ذا بيت وتشهدي اما دليل غير ضعيفه تحياتي بناخري وتحليل يعني وتسليم سلام وذكرته يعني اغير سلام ذا له بيت عفان فش سلم دان أولا نوجا فرض Zakah سجدة سود برتقيرة إحلامك كده وده سجدة البيت وسلام وليزيادة أولا وركحة سهوة فإن تقول ركعاتك زيادة بك فسهو سوف وللشك في العدد فإن تقول أنه سيادة في تبني على الأقل وهو المتيقن أنت أنت تكلم بك من ذلك ويجعله سجد الإمام وإذا سجد الإمام متابعه المؤتم حتى يجعله ما يجعله في المنزل إمام قوي سجده في البيت. سجدي سجده سجدي سجده لا بدّ من متابعي الإمام واجبًا. معلومة بلا والحمد لله رب العالمين.